ان ا م ان القوم <سؤال> استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا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 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فاختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجء فتقال رب لو شئت أهلكتهم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 سَوِّلِنَا تَوَفِّرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ